This man I will قад فينا وليذا ولن فينا من امرك سنينا وفعلت فلتكن التي فعلت وانت من الكافرين وَتِلْكَ الْعِئْمَةُ نَتَهَا عَلَى أَنَّ ضَبَّتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِى الْعَوْنِ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاء 111. والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 112. قال لمن حوله ألا تستمعون 113 bu يرْقَى الْمُغْرِبُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالُوا إِنَّتَ خَلَتَ إِلَٰهًا ان غَيْرَ إِلَٰهٍ أَنَّكَ 112. قال أولو جئتك بشيء مبين 113. قال فأتي بذي إن كنت من فألقى عصاب فإذا هي طعبان مبين ونزع يده فإذا ساحر عليم يريد أن يفرجكم من أرضكم بسحر ذي فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعت في المبادر ن ياتوك بكل صحارن علي بنو مسحره لمقات يوم مما لم ام او كللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لعلنا نكتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون 118. فألقوا سَأَنصُوهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْعُونَ أَوْ قِيَسَ اللهُ سَاجِدِينَ وَقَوْمٌ آمَنُوا بِرَبِّ اللَّعَالَمِينَ مُسَحَّ حُرُف فَلَن سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَعُقْطِيَ نَأْتِي يَقُمْ وَأَجْلُ لَكُمْ Oh no. لَا لَغْوِ يُضِلُّونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ كَ وَأَثن بَ الص إلَ فَأك بَغ مُشتين 119. فأوحينا قلوا نعبد أصنام All <laughs> 129. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا نَبَذُ الْبَاقِينَ <سؤال> <تصفيق> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لأ 121. 122. ذُونَ مَصانكُ تَخُذُون وَإذَا بَطشثُ بَْقشثُ ي بَينَ ف تَعْلَمُونَ وَتَنْقُلُ لِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنَّ آمِنَ وَغَدِنَا وَجَنَّاكُمُ عُيُونَ اَمَّا تَقُمْ بِاَن نَعْمُونَ وَنَنَوَّجَنَّاتِ وَيُون إن إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ على 119. وكذبوه 119. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله 111. فادقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجرية إلا على رب العالمين 119. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاكتقوا الله وأكتقوا لَن فِي الْأَظْوَى وَلَا يُصْلِحُونَ كَأَنُّهُمْ إِنَّمَا الْمُزْحِ حَرِيما ثَإِ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فأتي 119. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب وَلَا معروف ولا تمسوها بسوء أُمَّ ذَهَبَ يَوْمَ النَّضِي قَامُوا فَأَسْبَهُنَا دِمِنَ فَأَخَذَهُمُ اللَّعَنَ 117. فاتقوا ملوط للمرسلين 118. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين 118. مَا ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 119. قالوا لئن لم تنتهي يا 117. من المخرجين تَنَازُ وَأَغْلُغُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ ذَمَّرْنَا موقرا فسا او المنذرين ان في ذلك لآيه واما 117. كذب أصحاب الأيكة المرسلين 118. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله обучение أuni وma وَتَقُولُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَيُنْشِئُكُمْ لَئِنْ 121. أطق علينا كسفا من السماء إن كنت من فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الْغُلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً كانا اثرهم امنينا ان ربك له والعزيز الرحيم و 119. تزل بذروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين ل لَ بحُ الأم نولَ قَل بِك للتفَ النَّر أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً though a woman ون من المين 117. وأنذل عشيرةك الأقربين 118. واففض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 119. فإن عصرك 121. <تصفيق> <تصفيق> وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين 122. <تصفيق> سَمِعُوا وَأَثَرُهُمْ la não la anhum còn la